لما نسينا مشينا يا هذا العهد ما بسينا قبل العقيد الخاطر الصابشينا يا كربنا هذا ما الكمر يا Lama نسينا هذا درب الشوق والحب والمشاعر نعيش كل خطوه مشاهد يوم عاشر ندري تفين القمر اهي المناير والمشي لحسين من احلى الشعائر هذا درب الشوق والحب والمشاعر معيش كل خطوة مشاهد يوم عاشير ندري تفين القمر هي المناير والمشي لحسين من احلى الشعائر ثوب اللطم هذا مشي قضية همتنا حيدرية من فارس حنين رايتنا مهدوية نسحق على المنية خل تفهم البرية مامات الحسين ربنا بضمايرنا وجود حسين أحياء بعين الشعائر أكثر أكثر عرفنا قربنا هذا العهد لما نسينا قرب العقيد بخاطر الظهر ومشينا حسن لغير حسن ما عزنا وسيل الشاي وين الكمر وزا ما نخاف الموت لو نرجع جنايز والجنون اليوم شرعا حكم جايز فايز اللي يمشي بركب عباس فايز ويا الحسين بهالدروب نصنع معجز ما نخاف الموت لو نرجع جنايز والجنون اليوم شرعا حكم جايز فايز اللي يمشي بركم عباس فايز يا الحسين بهالدرب نصنع معاجز على عالفطره حبنا يظهر موقفنا ما تغير صرخه قلبنا حيدر ما نرهب البيت رايتنا مهدويه نسحق على المنيه خل تفهم البريه بابا تاع حسين منطور بنش فرنسا ولاكن عطايا من غير يمنا شايا وين الكمر وزا العقيد يا يربنا هذا العهد لما نسينا, لما نسينا لما نسينا لما نسينا من كثر شوق الزيارة قل نظيره نمشي خطوة والدمع يمشي مسيرة حتى خطوات المحب مليانة غيرة Zjednoczonego, na Mówiłeś o tym, co jest w tym momencie. Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, Zjednoczonego, تكفل بضعنها حزن قال حزنها بس كربلا وطنه يم العظيمه رايتنا نمدويه نسحق على المنيه خل تفهم البريه بامات الحسين عهد الكفاله من ابو فاضل ورثنا زينب امانه للابد في ذمه الله اللي غير حسين ما عدنا وسيل دشايا وين الكمر وزا العقيل يا كردل هذا العهد لما نسينا لما نسينا أم معتقد كل شيعة العترة الأبية حسين قبره ومشهده جنة العليه والصراطه هو علي حامل حمية يعني نمشي من النجف للغاضرية معتقد كل شيعه العترة الأبية حسين قبره ومشهد الجنة العلية والصراطه هو علي حامل حمية يعني نمشي من النجف للغاضرية مشى يا قائدنا والسفينة يا كربلا سالينة وين العشق وين رايتنا مهدوية نسحق على المنية خل تفهم البرية مامات الحسين هذا الصراط المستقيم وهذا معناه, معناه أجمل من الجنة ضريح أحسين نلقاه سراح حسين مع للشاعر علي حسين البحريني